أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إنِّي لأقول إلى ما كنتم به تكذبون إنِّي لأقول ضد في سلا الشعب لا ضليل ولا يغني من اللهاب إنها ترمي بشرل كالقصر كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمٌ لَّا يُرْفَقُ وَلَا يُؤْذَن لَّهُمْ فَيَعْتَبِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ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 ما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ان كذلك جزاء المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا ان انكم مجرمون وويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون